وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ يَا بِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ يَا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 119. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 الذين نبتوا من الذين اتبعوا وراه والعذاب وتقطعت بهم الاسباد وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُم حَسَرَاتٌ عَلَيْهِم كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ فَسَرَاهَاتٌ عَلَيْهِم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الناس في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُم مَّعْدٌ مُّبِينٌ إِنَّهُ لَكُم مَّعْدٌ إِلَّا مَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنت تَقولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ